أ ر ج و ك لتشوفي يا رياش العين وشبكت رد العين عيشوف غ ا ل ي ه ا أ د ر ي حيالك ا ل ن ب ا ل يوم ترويها من نظره عيونك عسى الله يخليها, يخليها شفقا اشوف ا ش و ق ب ع ي و ن مغنيني شفقا احس بحب من ماسك يديها شفقنا حسب, حسب ك ف ي شوفي كيف بكتاه سنيني والرجل ساكت خلف دربك خطاويها وعن أهلي زايد خ د ن و ر ا ع م ضي الكون مغنيني يصعب على كل العذرات ا جاريها يعني اختصر الكون صرتي عناويني والرجل س ا ق ت خلف دربك خطاويها والرجل ساكت خلف دربك خطاويا خطا ل